سبعة استمع الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك يا طلابي من تتخذونه قدوة لأنفسكم من الشخصيات المثالية ولماذا تفضل يا محمد أنا أتخذ معمار سنان قدوة لنفسي لأنه أشهر معماري في الدولة العثمانية وابن الكثير من الآثار الخالدة والفريدة الموجودة إلى يومنا هذا وأريد أن أكون معمارا إن شاء الله وأنت يا ليلة أنا أتخذ ابن سينا قدوة لنفسي لأنه أبو الطب وأريد أن أكون طبيبة أحسنت يا ليلة وأنت أنا أتخذ فؤاد سزجين قدوة لنفسي لأنه رائد تاريخ العلوم العربية والإسلامية وأريد أن أكون عالما أحسنت يا كريم أنا أتخذ عزيز سنجر قدوة لنفسي لأنه حصل على جوائز عديدة أبرزها جائزة نوبل للكيمياء وأريد أن أكون عالمة كيميائية